الجن والانس تشبه اشعه الشمس بين الملايين ما تنسى واحد تقصده طول الدرب تتفقده وما غمضت العين هاي ام ابوها الطيبه نور العرش بتحج باب ايديها كفن كل 40 بقربله بتحضرت نادي يا اهل الزوار الحسن I love you, I love بايوني يا اهل الوفا ورحمة ابوي المصطفى منكم فلا صار مشايا ما همكم تعب درب المشي مهما صعب يزداد الاصرار صوت القنابل يرتفع والصحة منكم استمع للموت زوار ايو النعم يا شيعتي واسيت زينب بضعتي وجيتوني خطار احسن شوق يحدكم شوق يحدكم تعشق من كل بلد وتلاقى بيكم ع الوعد بدموع عناي ليل ونهار مناطرة ويا المواكب ساهرة مشدوهة الراي شيب وشباب معاهدة وتحمل طفلها الوالدة وتهتف يا مولاي قالوا طريقك بي قتل جيت وجبت حتى الطفل الموت مشاي مشدوه رغم عاديكم والله رغم عاديكم يا هلغيكم زوار كم طول الدرب روحي ويظل حالي صعب من تزرع لكم وحسين ايده على الظهر موعدنا يم قبر القمر يلتمشم لكم اهتف هالبشيعات علي يحفظكم الباري الي ويحمي اهلكم كل حاجه اقضيها انا وواجب عليا كل سنه افتح سجلكم يا كوكب الشام بلد موهه ابتسامې کو ابتسامې بأساميكم ورد أتوجه لسوح الحشد ولد الغيارة أسمع صداهم يعتلي نريد العذر يا بو علي بهاي الزيارة ناديت شيعة فاطمة يلبيكم الدين احتموا وجبتوا انتصارة جبرتو ظل علم انكسر واليوم باب المستعر طفيتوا نارة Ahrah Dish ajazi kum Dish ajazi kum